أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أين لَكُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَاضِرٍ إِنَّهُ ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستمسين لحديث إن ذلكم كان النبي فَيَسْتَحِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا فَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَى؟ لَن نَّمْنَعَ مِن وَائِحِ جَهَب زَالِكُم أَطْرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِ وَمَا كَانَ لَنكُم أَن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند إن تغذو شيئاً أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليماً في اذائهم ولا اذائين ولا اذائين ولا, ولا اخوانين وَلَا أَذْنَعُهُمْ وَلَا تقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا فلقى <صدق الله>